ظالمين آمين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة لآدم فسجدوا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 أنك لا تطمئن فيها ولا ترحى فوسوس إليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِ مَا وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ جَتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلِيْهِ وَهَدَى قَالَ اهْبِطَى مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ فإن ما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن فَإِنَّ عن ذكري فإن له معيشة ضنكا معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم أعمى وقد وكذلك أتت كآياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك لعومة إنسان وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن. يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعيت عليهم غير المقطوب عليهم ولا الضال فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ ربك لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطرافا النهار لعلك ترضى ولا تمدن عنك إلى ما متعنا به أسواجا الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى.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 ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نجم كُلُّ مَا تَخْسَرُ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ ومن اهتدى